عنده مصنع صابون ولا عنده شي بالصابون دفعت له القيمة هو القيمة هذه يذهب ويشتغل فيها ويحركها يستفيد منها فاذا حل الأجل اللي بينك وبينه ذهب واشترى لك صابون وسلمك يا ربما هل مبلغ اللي تعطيه مثلا عشرة الاف ريال؟ يستلمها منك قيمة للصابون ما عنده صابون لكن صابون موصوف ما يختلف فيشتغل بهذه العشرة الآلافة الآن يشتغل فيها حركها يشتري بضاعه ويبيعه يبيعه يشتري بضاعه يبيعه وهكذا ثم إذا حل الأجل بعد ستة أشهر بعد سنة بعد سنتين ذهب الى مصنع من مصانع الصابون اللي متفق عليه انه منها بهذه الصفه تنطبق عليه الصفات لك ألف كرتون صابون وجابه وسلم كيه هذه كل واحد يستفيد الاثنين كلهم مستفيد وبيع واضح جميل انت دفعت مثلا عشرة آلاف قيمه الصابون الصابون حاضر مثلا اللي بيعطيك يساوي 15 ألف يمكن لكن أنت دفعت على أساس معجل الدراهم هو باع عليك الصابون برخص لكن الصفاء دخل الدراهم والدراهم حركها واشتغل فيها العشرة الألاف هذه ربما أنه بعد حلول المدة مثلا تكون ساوت عشرين ألف أو أكثر من ذلك مع البركة ثم يشتري لك صابون ويجيب ويسلم كيان فكلا الاثنين مستفيد وحديث الصحابيين رضي الله عنهما عبد الله بن ابي أوفى وعبد الرحمن بن امزى يقول نسلف مع انباط الشام يجينا هالنبطي من الشام مثلا نقول نبي نشتري منك ألف كيلو مثلا زبيب كيلو الزبيب مثلا بخمسة ريالات مثلا لكن انت تشتري على أساس له نقد حاضر تشتري منه كيلو الزبيب بثلاثة ريالات مثلا يسلم منك الدراهم ويروح للشام ويشتغل ويترزق الله فيها ثم يجيب لك لا حل الأجال جاء اشترى الزبيب وجاب وسلم فيها يقول هل كان لهم مزارع لهم زرع هم يزرعون عندهم عنب يأخذون منه الزبيب عندهم مزارع قمح يأخذون منه القمح مزارع شعير كما كنا نسألهم ما يهمنا لأننا نشترينا شيئا بذمته ما اشترينا من مزرعة فلان أو من حديقة فلان أو من مصنع فلان لأن مصنع فلان مثلا مثلنا قدمنا مثلا مصنع الصابون قد يتعطل وانما اشتري شيء موصوف في الذمه زبيب يتفاوت لكنه موصوف منضبط ولا فيها الكيلو مثلا بثلاثه ريالات وفيها الكيلو بسبعة وعشرة مثلا لكنه منضبط بصفه ينضبط بها ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري فثبت جواز السلام في ذلك بالخبر يعني الحديث هذا الخبر المراد به الحديث يقول ثبت جواز السلام في الحنطه والشعير والزبيب وثبت في الثمار في حديث ابن عباس التمر وال. أنواع الثمار مثلا مثل الذرة والشعير والحبوب الأخرى مثلا الفاصوليا والأشياء المعروفة مثلا كل الحبوب التي تقتات وتدخر وتعرف فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر يعني بالحديث هالحديثين وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معنى ما جاء في الحديث مثلا بيع التترو بالسلم ولا بيع الصابون بالسلم ولا بيع الرز بالسلم ما جاء لكن يقاس عليها ما جاء في الخبر بيع السكر بالسلم مثلا ما جاء بيع اي نوع من الانواع ما عمبت ما ذكرت كل الأنواع وإنما ذكر أنواع ويقاس عليها ما شابهها مثلا وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه نعم ويصح في الخبز واللباء والشوائل لان عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة فصح السلف فيه كالمجفف بالشمس وقال القاضي لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ لأن عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط فيصح في الخبز يصح السلم في الخبز تأتي مثلا إلى مخبز مثلا يخبزون أنواع البر والصاموني وغيره من أنواع الخبز تقول أشتري منك مثلا ألف خبزة في الشهر هو يبيع الخبز مثلا ثمان بريال إذا أجلت لها القيمة على أن يعطيك الخبز شيئا فشيئا يمكن يبيع عليك عشر اثنى عشر بريال فأنت تكسب بدل ما يكون يجيك الخبز 8 بريال يجيك 12 بريال وهو يكسب لانه أخذ الدراهم وراح يصلح فيها مصنع يصلح فيها يشتري فيها قمح كثير مثلا رخيص يستفيد منه هو استفاد من الدراهم اللي بيده وأنت استفدت منها الخبز الجات بسعر مناسب فيصح السلام بالخبز يعني تقول مثلا الآن أبا أشتري منك ألف خبزة تجيبني لي في من واحد ذي الحجة كل يوم تجيبني لي مائة خبزة إلى عشرة ذي الحجة مثلا كل يوم مائة هذا سلم وصحيح والإثنان مستفيدان والحمد لله وحلال الخمز معروف مثلا معروف وزنه ما يختلف كل يوم يجيب لك مئة وأنت عجلت القيمة القيمة مقدما هذا ما يصح تقول فيما بعد لأنه إذا كان يكون غير سلم بيع لكن السلم تعطيه مثلا قيمة ألف خمزة أو عشرة ألاف خمزة أو أكثر أو أقل حسب ما تتفقون عليه مقدما وهو يأتيك بها مثلا شيء هنا شيء ياتى به جميع مثلا سكر أو غيره أو كذا أو كذا يؤتى به دفعة واحدة مثل الأشياء التي تستهلك يوميا لو جاءك ألف خمزة في اليوم مثلا أتعبتك وليقت عليك وفسدت ما تستطيع التصرف فيها لكن حسب رغبتك وقدرتك مثلا تقول كل يوم جيب لنا مئة هذا سلام. في الخبز واللباء اللباء معروف هو الأول ما تحلب الوالد من الشياه أو البقر أو الابل مثلا ومثلها اللبن مثلا والشواء مثلا كيلو لحم مشوي كيلو لحم مطبوخ كيلو لحم ني مثلا لحم ضعا صفته كلا موصوف بدل ما تشتري الكيلو مثلا بعشرين 25 ريال مثلا تقول ام اشتري منك الف كيلو لحم كل يوم تعطين كلا اشتريه مثلا بسعر الكيلو 10 ريالات باع عليك بسعر 10 لانك تقدم له القيمة وهو يوميا يأتيك بالمقدار الذي تتفقون عليه فصح واللبى والشوى لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة لأنه ينضبط تقول مثلا أريد لحم مثلا مذبوح اليوم أريد لحم مشوي مثلا أريد لحم مطلوخ وتكون موصوف شوه أو طمخه أو كونه نيئا يكون معروف بالضبط يعني ما يختلف والرطوبة فصح السلام فيه كالمجفف في الشمس يعني مثل التمر الذي جفف في الشمس يصح السلام فيه <تصفيق> وقال القاضي ابو يعلى لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ يعني يقول الني ما يخالف يصح فيه لأن الني معروف يذبح ويعلق ثم بعد ذلك يوزن ما يختلف أما المشوي يقول يختلف لأنه قد يتأخر على النار فيه اكثر أكثر فيكون الكيلو أكثر من لو كان رطب واللحم المطبوخ كذلك قد يكون فيه رطوبة أكثر أو يبوس أكثر أو نحو ذلك ما ينضبط يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله يرى انه لا يصح في الأشياء التي تختلف رطوبة ونشوفة قال لأن عمل النار فيه أختلف قد ورى النار شيء وسيط فيبقى ثقيل في الوزن <تصفيق> وقد يدخل في النار اكثر فينشف فيكون خفيف في الوزن فيختلف هذا كلام القاضي رحمه الله <تصفيق> <تصفيق> فيصح في الخبز وغيره من الفواكه التي مثلا تنضبط مثل التفاح والبرتقال ونحوها من الأشياء التي تنضبط لأنها اليوم بالوسائل الحديثة أصبحت كثير من الأشياء التي سابقا ما تنضبط أصبحت اليوم تنضبط <تصفيق> مثلا تجد التفاح الكرتون كله كامل مثلا ومئة كرتون وأكثر من هذا كلها وزنها واحد ما يختلف البرتقال كذلك وهكذا فالأشياء التي تنضبط بالصفة والمقدار يصح السلام فيها مثلا تتفق مع صاحب دكان على إنه في كل يوم يحضر لك في البيت عشر تفاحات أو عشرين أو خمس أو أكثر أو أقل بقيمة تدفعها مقدما ويكون لمدة سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين هذا السلم ولو تعود الناس على السلم وتاملوا به لاستفاد الاثنان كلاهما يستفيد لكنه أصبح قليل لأنه كان أول أكثر من يستعمله الفلاحون لأنهم يحتاجون عند بدء الزراعة إلى نفقة وما عندهم نفقة ما عندهم دراهم فيحتاجون أنهم يبيعون قمح أو شعير أو تمر من إنتاجهم اليوم بعدما تيسرت الأمور عند الناس صاروا ما يتعاملون بالسلم والسلم يصلح فيه أحال الغنى والفقر وفي حال الحاجة التاجر مثلا يتعامل مع جزار مثلا أنه في كل يوم يحضر له كيلو أو خمسة كيلو أو عشر كيلو من اللحم سعر كذا وكذا يدفع له القيمه مقدما الجزار يستفيد من هذه القيمة مقدما يأخذ من هذا مقدم ومن هذا مقدم يشتري بها إبل يشتري بها غنم يشتري بها كذا يشتري بها أشياء من جملة ويبيع فيها ويشتري يتصرف وهكذا مثل الخباز مثلا كذلك يأخذ مثلا مقدار عشرة آلاف دفعة واحدة يستفيد منها يشتري بها دقيق كمية كبيرة رخيصة يشتري بها تجارة مثلا تصرف والمشتري مستفيد لأنه في السلم يكون أرخص من السعر العادي مثل ما مثلنا مثلا بالخبز الخمز ريال مثلا لكن إذا تعاملت مع الخباز الذي ينتج وعطيته القيمة مقدما هو مستعد يمكن يعطيك 12 برياض فأنت تستفيد بهذا وهو يستفيد بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سابقًا قبل هذه؟ هي الفدية. هي قيمة فدية. قيمة فدية اللي الحج قبله. الحج. قبله. يسأل عن فدية المتمتع أدى عمره. متمتعا بها الى الحج طاف بعورته وسعى وقصر من رأسه تحلل التحلل الكامل ثم يوم الثامن من ذي الحجه يحرم بالحج ان شاء الله عليه فديه فدية هذه فدية شكر لله جل وعلا من فدية غرامة ولا فدية جبران ولا فدية سبب نقص لا فدية نبحها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها شكر أن الله يسر له عمره وحج في سفرة واحدة فهذه الفدية إن استطاعها شات من الله ما له ستة أشهر ومن المعز ما له سنة ومن الإبل ما له خمس سنوات ومن البقر ما له سنتان والبقر والإبل يشترك السبعة في البدنة والشات والعنز فيها واحد مثلا ففدية إن استطاعها إن لم يستطعها يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى بلاده على طول السنة السبعة الأيام على طول السنة وثلاثه الايام تكون مثلا احسن قبل العرفه فان لم يتمكن من قد العرفه صام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ايام التشريق لا يرخص في ايام التشريق ان أي يصمنا الا لمن لم يجد الهدي فيصوم ثلاثه الايام هذه الفديه هل على الحاجه شيء اذا فرقت رأسها المراه محرمه مثلا لا تزال على احرامها مشطت راسها او فرقته او جدلته لا حرج عليها في هذا ينبغي الا تفعل لان هذا الفعل عرضه ان يسقط من الراس شيء فينبغي الا تفعل لكن فعلت ما عليها شيء لانها بالفرق او التسريح او الجدل هذا ما قطعت شيء منه ما قصدت تقطيع الشعر او قصه او اخذ شيء وانما تجمعه او تفرقه ما عليها حرج في هذا كل والحمد لله كل شيء يقول في بلدنا رواتب الموظفين من فوائد الربا فما حكم اخذها فرق بين الربا انت تتعامل بالربا هذا محرم عليك انت لك اجره لك راتب لك دين اعطاك حقك هذا ما عليك ولا تتابع أعطيت حقك هذا من من هو عليه لا بأس عليك لأنك مثلا افرض على أسوأ الاحتمالات مثلا والطريقة مثلا يهودي أو نصراني تطالب بألف ريال مثلا اعطاك ألف ريال الذي تطالبه ما تقول لهم نوم جاكل في هذا خبرني أنت أخذت ربا أنت كذا أنت أخذت حرام أنت بعت بخمر أنت ماذا تعملت بهذا لا. ما عليك خل حقك ولا عليك أنت نفسك لا تتعامل بالربا واحذره وأما إذا مثلا أنت لك حق عند البنك البنك تتعامل بالربا تقول أنا ما أريد دراهمك كلها ما أريدها رح استقرم لي من زيد أو عمر وسددني حقي لا يسلمك حقش من عنده ولا يهمك مدخله علي فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى آسع من شعير لأهله عليه الصلاة والسلام منين من يهودي ما قال عليه الصلاة والسلام لليهودي من اين هالشعير وجاك عن زرعته او اشتريته او خادعت فيه او استافيت فيه بمعامله في ربويه لا ما عليك تشتري انت مثلا من يهودي نصراني فاسق كافر يدفع اد لك القيمه خذ قيمتك ولا عليك بعت بعير مثلا على رجل ما تقول تعال يا اخي انا ما اريد الحرام منين جك اللي لتدفع قيمه للناقه ما يهزمك ولا عليك بيع ناقتك او بعيرك او سيارتك استلم قيمتك ولا يهمك فانت نفسك لا تتعامل بالربا واستوفي حقك بدون زياده ولا نقص مثلا ولا يهمك مثلا هذه الدراهم التي اعطيت منين ما دام لك حق ثابت راتب او اجره او قيمه بضاعه او نحو ذلك خذها ولا عليك لان المهم ان يكون مدخالها عليك ما هو ولا يهمك ما قبل هذا فالرسول عليه الصلاه والسلام اشترى من اليهودي الاسع وهو عليه الصلاه والسلام ممكن ان يشتري من مسلم من الصحابة يفرحون ويسارعون واليهودي ما عطاه الشعير إلا برهانه وأصدق الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام واوفى الناس ولا يمكن يطلب منه مسلم رهن يبيع عليه شعير يطلب منه رهن أبدا واليهودي قال ما بي عليك يا محمد إلا برهن ما عند الرسول عليه الصلاة والسلام نقد وربما لا يكون عنده متاع يرهنه ينام على الحصير حتى أثر في جبه عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء إلا الدرع الذي يلبسه إذا خرج للقتال في سبيل الله أعطى اليهودي الدرع رهانه حتى يسدده قيمة الشعي هو المشرع عليه الصلاة والسلام فعل هذا لا عن ضرورة الصحابة رضي الله عنهم يفرحون الفرح الشديد ان الرسول يطلب منهم شيئا ما لكن ليشرع للامة وليوسع للناس وليعطيهم الفقه في الدين ان الانسان يكون فقيه في معاملته توفي عليه الصلاة والسلام مرض وتوفي والدن عند اليهود يرهانا ما سددوه ما عنده شيء عليه الصلاة والسلام لأنه لا يبقي المال في يده والا يأتيه الخير الكثير لكن ما يبقيه يخرجه في سبيل الله في مصلحة الإسلام والمسلمين يخرجه مات عليه الصلاة والسلام والدرع مرهون عند اليهودي سدد أبو بكر رضي الله عنه الدين الذي على الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ الدرع هذا نوع من نوع التشريع الرباني على يد محمد صلى الله عليه وسلم فأنت مضطر مثلا بضاعه ما تباع إلا عند اليهودي أو عند النصراني ما تقول لا أنا ما أشتري من يهودي ولا أشتري من نصراني ما أشتري أصبر حتى تكون البضاعه عند مسلم نقول لا اشتر من اليهودي واشتر من النصراني وادفع القيمة ولو شرى منك اليهودي شيء مثلا أو النصراني شيء يباح التعامل فيه مثلا اشترى منك بر أو سكر أو نحو ذلك بع عليه وسلم القيمة ما تقول منين هالقيمة لجك يمكنك أخدت قيمة ربا ما عليك أنت لك حلال وهو أمره إلى الله ما عليك منه هل على الحاجة فدية إذا كانت ناويه بالحج مفردها لا ما عليها فدية التمتع لا دامت أنها ما مفردة بالحج لكن الأفضل اللي تقدم إلى مكة اليوم أن تجعلها عمره متمتعة ويكون عليها فدية لانه من الان محرمه مثلا الى يوم العيد شهر بقي الشهر والقعده وعشرة ايام من الحجه فيما شق عليها فالافضل لها ان تتحلل اذا كانت طافه سعت تقصر من راسها بنيه التحلل وتكون متمتعه وتكون جاءت بعمرة وحج نسكين ويكون عليها فدية إن استطاعت الفدية فالحمد لله ما استطاعت جعل الله البدل يسر الله صيام ثلاثة أيام الآن لأن الحاج في حالة سفر فالصيام ثلاثة أيام فقط وسبعة أيام إذا رجع إلى بلاده بعد خمسة أشهر بعد ستة أشهر بعد أكثر أقل المهم أنه في ذمته سبعه ايام متى ما تيسر له يؤديها لكن ما يجوز للحاج ان يصوم ومع نفقه لكن يقول الشريف هدايا نقول لا ما يجوز الفديه مقدمه على الهدايا يقول مثلا معي نفقه لكن تكفين حتى ارجع لاهلي لو اشتريت فديه لازم اني اسال الناس او استقرب او تدين او تسلف نقول لا صم ولا تستقرب ولا تسلف ولا تدين لان الاسلام يحرص على براءة الذمة ما يحب الاسلام من المسلم ان يشغل ذمته بحق للغير قدر ما استطاع من براءة الذمة عليك مثلا عشرة أليل حاول براءة ذمتك لو قبل الغداء او قبل العشاء تسدد ما تقول بعدين براءة الذمة يحرص عليها عليك قرض سدده عليك دين حل سدده وهكذا احرص فالمسلم عليه يعني ما يستطيع يفتي إلا بنفقته يقول معي ثلاثمائة ريال أربعمائة ريال مثلا هنا نفقه لي حتى أرجع لأهلي إن شاء الله هل ترون أني أشتري بها فدية وأسأل الناس أو أستقرم أو اتدين أو نحو ذلك أو أعمل على ظهري وأرهق نفسي حلشان اتدين كله كل هذا ما يلزمك نفقتك احتفظ بها تحمل بنفقتك وصم ثلاثه ايام في الحج ثلاثه ايام من تحلل من العمره حتى يوم عرفه ومن يوم 11 الى يوم 13 ثلاثه ايام في الحج وسبعه ايام اذا رجعت الى اهلك لكن لا توفر الدراهم من الهديه لان الهديه لا مهم مثل النفقه الهدي الهدى افضل ومقدم على الهديه يقول شخص مصاب بالبرد عندما يتوضا يشعر بخروج بعض الماء منه وهو ما يسمى بالسلس احيانا اثناء صلاه الجماعه نقول هذا السلس مثلا لا يخلو ان كان مستمر معه